107. وعليكم الميتة ودى ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبو إلا ما ذكيتم وما Waarom in... اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا اليوم أكمنت لكم دينكم وأكمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا لفضيله <تصفيق> الدكتور Shabbat <laughs> shalom. Amen. صلاة فارسلون إِنَّ <تصفيق> اللَّهَ Fuck ولا تزال تقلع Hoi Zorg. कौन <laughs> و جاء One myth. Zem. Wat de وأنحكم Lina والله أعلم بما كانوا يكذبون 129. لو لا ينهىهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحطل بئس 119. وقالت اليهود يدون E والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لك صفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم and uh. a الله ثالث ثلاثة وما من كانوا يعتذون كان Shaddan siyada wa talil thee We gaan ervan Uh, uh, a <laughs> a الايمان فكن فوره اقموا من سكينه من اوستمات تحريرو رقبه فمن لم يجد فصيام الصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة إيمانكم إذا حلفتم. واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا En wat Het is een Shayṭān, fajtani bula al-kum tufliḥud. ويصدكم, ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن على رسولنا البلاغ المبين Lees lelend, lelend, lelend, lelend, lelend, lelend, lelend, lelend, وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين Ja, ik ben tenaal hun handen kom en rem ذذا <مضح> ذلك فله عذاب أليم <تكتل انت> <تكتل انت> يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأن ومن قتله منكم متعمدا هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره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 Verder is het niet te je het Samen met u, أنك أرنت الخبيث فتقم الله يا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 Yeah. كَفَرُوا وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا the... تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا لا نشتري به ثمنا ولو كان ذاقرا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآتمين فإن أثر على Dat is niet te zeggen, maar ik wil Amin. Dhālika aḏnaa en ya'tu biš-šahādat 'alā En اتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد ook al weet je dat de van en de من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفق فيها فتكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمى والأكمى فرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل هم بالبينات فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنَّهَا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ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 Sikkunnen, in de وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم Want عزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين لهم جنات فلا تجري من تحتي الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله لفضيله وال.